أخ يقول ذكرت مرة بحثا أردته على الإخوان في الدرس وهو بحث في عواقب الخروج وما جنوه على المسلمين فهل أحد من الإخوة يجمع فيه إن لم يكن ذلك فإني إن شاء الله عزمت على أن أجمع فيه ما نصيحتك أمر طيب أنا ما أعلم من أخذه آنذاك والبحث يحتاج إليه عواقب يذكر العواقب تحريم ذلك وعواقب ذلك العواقب وخيمة جدا أضرارها على الفرد والمجتمع والرجال والنساء أضرارها على الإسلام وعلى المسلمين هي من أعظم مخططات الكافرين لفك فكت المسلمين وتضيع جهودهم و اختزال ثرواتهم وتمزيق شملهم ما كفاهم التحزب ما كفاهم ما وقعوا فيه الديمقراطية ما كفاهم ما وقعوا فيه الانتخابات ما كفاهم حتى يهيج بعضهم بعض عن الخروج العواقب العواقب مهمة ثم نذكر وقائع هذا ايضا وقائع الجزائر وقائع في مر التاريخ يعني من قديم إنه حديث وقائل ما حصل الحسين رضي الله عنه وقائل ما حصل أيضا من وراء قتل عثمان الخروج عليه رضي الله عنه وهكذا إلى الآن والأمة مرهقة بالفتنة التي حصلت بسبب الخروج على عثمان على الحسين يعني قتل الحسين وعلى عثمان وكذلك على بعض الأئمة لا لا تزال الأم مرهقة بسبب آثار ذلك خرجت الخوارج رفضت الروافض نصبت النواصب وأسبابها الخروج على الأئمة وعلى كل لا إفراط ولا تفريط فالذي يتكلم يتكلم عن علم وعن واقع ونصح للمجتمع لا على عن المدافع عن أخطاء أحد وعن ما يصنعه من يدعي إلى ديمقراطية وإلى غيرها لا ولكن نحن نقول إن الخروج لا يزيد الناس إلى شر الشر حاصل الشر حاصل والفتن حاصلة والمعاصي حاصلة ويزيد والخروج يزيد الناس شرا على شر هذا شيء مجرب وأدلة كثيرة ثم الخوارج شأنهم الشحن ونفخ الناس والتعبئة ماذا صنع جهيمان الانقلابي الظالم. ضال والله جهيمان أن التلحيد قائم والجامعات قائمة وكذلك الدروس قائمة والعلم قائم والعلم متوافرون وكل هذا لم يرد جهيمان ورأى أن رأيه هو الأصوب وأن العلام ابن باز وأمثال ابن باز محمد بن إبراهيم سواء كان يعني في كتبه أو كذلك أو في رسائله أو من أمثاله من العلماء كلهم ما أرضوه حتى يطلع على شكل جنائج يدخلون بيت الله وحرم الله يستحلون حرمات الحرم وإذا بهم على شرفات الحرم بالجتاري ومن يقنصوا لأبرياء هذا يطوف يرمونه وهذا يمشي يرمونه هذا امرأة هذا رجل بغياً وعدوا وجرأةً على المسلمين نظير ما صلى الباطنية والله هذا نموذ لنموذج حي وأمثاله كثير أنهم لا بد أن يلتمسوا للحاكم حتى وإن كان ليس واقعا في ذلك عنةً يتكلمون في مجالسه ويثور الناس بها ناهيك أما إذا وجدوا مداخل على هؤلاء الذين كيف ترون كذا والحكم وما إلى ذلك وجدوا ما شيء من المعاصي فعلا إلا أنهم يا أخي لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذنب إذا سنحت لهم الفرصة وهي الآن فرصةهم ترون الخوارج الآن الكرداوي خارجي خبيث وأمثال القرضاوي الخوارج الآن فرصتهم يندسون بلحاهم وبناطيلهم في أوساط المجتمع يظهرون وهم يعني القصد هو بعيد هذا وإذا جاء غيره بعده وإذا جاء غيره بعده يعني فوضى ولا تريد واحد يخرج في يعني سخر تريد صحابي يخرج يحكمنا هذا ما صحيح خلاص تريد واحد أيضا مثل عمر بن عبد العزيز وأظن ما يسأله منكم لو جاء عمر بن عبد العزيز والله ما سلم من الخوارج عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ما سلم من ألسنة الخوارج ولا تمسوله له يعني ما يطعنون فيه وما يهيجون المجتمع عليه بيدنهم فمن مبدأ الرافض الذين هم خوارج ما من رافض إلا هو خارجي أنه على طريقة المعتزلة العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بالمنزلة الأمر بالمعروف أنها من مكرر والله ما أجملها من كلمة ولكن ما أسوأ ما تنطوي عليه عقيدتهم فيها والمقصود من ذلك الأمر المعروف وأنها من مكرر خرجوا على الشكام بدون استثناء شكام العصاح هات حاكم مع عاصي فإذا ما من حاكم إلا سيخرج عليه ومبدعهم أن لا يقوم حاكم إلا ويثور عليه يلتمسون له معاصي إن لم تكن عنده ظاهرة للناس بخشوا وخوثاروا وهم عندهم ما عندهم أصلحهم الله والله عندهم عندهم ما ينتقد عليه من أزمي قديمة وحديثة ما ندافع المبطلين والله عندهم ما يحتاجون إلى توبة إلى الله الزوج منه هذا نموذج لما تقدم وهو أيضا ما يتعلق بهذا الجواب أن الخروج ضرره عظيم أرواح تزهك أموال تثلف دماء تراب أعراب تهتك حرمة المسلمين تضعف جملة وتفصيلا العالم تضعف حرمته ألا ألا كبير السن أيضا يعتدى عليه ألا الضعيف يبطش به لا حرمه لا لكبير ولا لصغير ولا لضعيف ولا لامرأة ولا لرجل ولا لعالم ولا وهكذا حرمات المسلمين يعتدى عليها في الحروب وتنتهك وتهتك ما كفانا أنا حرص من هؤلاء الزنادقة زنادقة الرافضة ما يكفينا أنهم عملوا في المجتمع ما شغل الأمة وفتنها وأراق دمها حتى يثوروا من جديد على من جهات أخرى على كل كل هذا نحن نذكر لنا كلمة اللهم اجعل فيها البركة فتره الجمعة وأيضا مكررة في في يتعلق بتدبر العواقب في الدنيا والآخرة الذي ما يتدبر العواقب يقع في مطبات يتكسر تكسره بل ربما في مهلكات توبقه أي والله تدبر العواقب أمر مهم حتى الكلمة إذا أردت تقولها تدبر عاقبتها فغلا أن فعل تراكم أسبابه ترقى بعده دماء وت يتم أطفال وترمل نساء وتعطل يعني مصالح المسلمين وغير ذلك هذا والله نقوله بأدله تدينا والله لا دفاعا عن مبطل ولا دفاعا باطل ولكن نرى أنها عواقب تحصل سيئة جدا وخيمة وخيمة ويتقات المسلمون على ذمة الثوريين